Thank、yeah. you. الذي أ ن و ا د ع ا ن ي و أ ب د ى لي من ا ل ب ش ر على م ا و أ ظ ه ر لي غميضات المعاني يقينا عندما كشف ا ل ل ث ر ا ل <سؤال> ل الكاس خفني من سخامني اتى لله من تلك المدامان وفك الجيد من بعد افتحاني واتحفني بانواع الكرامان 「おうわくいはるかに」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」」「」」「」」」「」」」「」」」」「」」」」「」」」」「」」」」」「」」」」」」 إ ل ى سبح النقار س ن ي بالباب ع م ا ن ي على ا ل أ ع د ا ء إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة سالوني ب ا ل ه و ى فني و ش ا ن ي وقد اصبحت يا خلي ودم 「どうしたの?」 في كل امان ولا يخشون عباها نداما لهم من فائضات الامتنان مواهب أ د و ا ك فيها ا ل ا م ا وسمعه إ ل ى درب ا الجنه وساقينا النبي اهل الزعامه عليه الله صلى كل هاني و آ ل ه ن ا سجع قبر الحمامات